كم كامل كامله زيارة. كامله عندكم زيارك كامله ما وني؟ ها؟ إيه. طيب. سأحكي يمكن. طيب. ثم إنه جاء ثم إنه جاءت آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم فكيف تكون حسرة هذا المغرور وكيف تكون مصيبته مصيته وهو وهو هاج وهو وهذا هو, الذي وهذا هو الذي جاء بسعة العمل, العمل بما يبطل بما يبطل عمله الصالح من الشرك او النفاق او المعاصي المحرقه فلا ويحه ما كان بستان بستانه زاكيا زاهيا زهيا اصبح ثالثا قد قد من عوده من عوده قد ايس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته شهاداني أحسن الأحسن الأمثلة هذا هذا من شهادة من أحسن الأناس وأنسبها فقد ذكر الله صف البستان من صدته الله على الإيمان والعمل والعمل والبستان من أفضل عمله بما ينافيه ويضده وي من ذلك أن الذي لم يوفق الإيمان ولا للعمل أفضل أنه ليس له بستان أفضل. ووجه تشبيه تشبيه الاعمال وادي تشبيه الاعمال كلا من، من منكم؟ لا لا مو بنفه ها كل من غيره باقي وادي تشبيه وادي تشبيه الاعمال بالبساتين من 30 عدد هذا اللي عندهم وكل اللي قبل موجود لا سبحان الله نطلع صار ثقيل على ها ها المشكلة. ها المشكلة ها المصارف الطالب. الله المستعان نعم. ووجه تسبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة وقد جمع العمل وقد جمع العمل جميع تروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة فأثمر عمله كل زوج بهيج كل زوج بهيج. كل. كل زوج بهيتا كن على وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءا فيأتيه وقد فياتيه فياتيه وقد اشتد الظمأ وأنهكه الإعياء اشتد به فياتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهته الإعياء فيجده شرابا ومثله شرابا فيجد رؤى ومثله بالرماد الذي أحرق أحرق فجاءته الرياح أذرته فلم تكتب منه باطية وهذا مناسب لحاله وفضلان عمله فإن كفره ومعاطيه بمنزلة النار المحرقة ومعاسيه فإن كفره ومعاطيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له وهو كان يعتقده نافعا له فإذا, فإذا أوصله فإذا, وصل. فاذا وصله ولم يجد شيئا تقطعت نفسه ولم يجده فإذا وصله ولم يجد فيه شيئا تقطعت نفسه حسرات ووجد الله عنده فوفاه حسابه حسابه كما مثلنا نفقات المخلصين بذلك البساتين بذلك البستان الذكي بذلك بذلك البستان كما مثلنا نفقات المخلصين بذلك البستان الذكي الزاهي هنا هنا هذا مثل العمل المشترك في ظلما التغليب على بعضه. أوقفه. هو لازم هذا التغليب ما جز كلمة يضحكنا الغرق هذا. عملك إن التغليب آمن ما طيب لكن كل شيء كل كل بحث نجعل فيه تغليب كامل للإنسان بعدنا كلام فيه. أمه هناك معجزة من أن الطاهر عط الله عنه كان يزيد ينقص هنا ومسل ومسلنا فقاة المرائين بحجر أملس عليه بحجر أملس عليه شيء شيء من ترى أجن إيش أملس أملس حرك السين بحجر أملس أملس أملس أملس لأنه فيه رصيه ووزن بحجر نعم املس عليه شيء من تراب فاصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه لان قلب المرائي لا ايمان فيه ولا اخلاص بل هو قاس كالحجر فنفقته حيث حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعه لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاه لهذا المطر الذي لم يؤثر فيها كهذا, كهذا، كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملَت شيئا وهذه وهذه وهذه الأمثال إذا طب إذا إذا طبقت على ممثلات ممثلاتها، إذا طبقت على ممثلاتها،, ممثلاتها إذا طبقت على ممثلاتها ووضحتها وبينتها وبيان مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمه، فاستوقد ناراً من غيره. ثم لما اضاءت ثم لما أضعت ما حوله وتبين له الطريق، ذهب نورهم وانطفأ وانطفأ ضوءهم فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها اولا وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليهم الشقوة واستولت عليهم الحيرة فذهب عنه فذهب عنه نوره نوره, نوره, نوره, نوره أحوج ما هو إليه وبقي في ظلمة بحيث حيث وتحير في ظلمة متحير متحيرا في فهم, فهم لا يرجعون لأن سنة الله في عباده أن من أن من جاء لهذا لأن من جاء، من بانا أن من بان له الهدى واتضح له الحق، ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه لأنه رأى الحق، رأى الحق فترك، وع وعرف الظلاء، وعرف فاتبعه وهذا المثل ينطبق ينطبق على المنافقين. وفي الآية الكريمة، فلما أضاعت من حوله؟ لا هذا الله بنوي. ونحن نعلم أن النار فيها حرارة وفيها نور فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقيت أيضا الحرارة فصاروا إلى الله فيها حرارة ثم وظلمة مثل ما قال الشيخ هؤلاء لما رأوا إمامه فتركوه ذهب الله بنورهم وكما قال تعالى ونقلب وأفذتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونبروهم في طيانهم مع معهم ولهذا من من أشد ما يكون ان الإنسان يبيله الحق ولو في مسألة جزئية ثم يتركه اتباعا هو نفسه او خوف من العامة او ما أشبه ذلك فهذا ربما يحرم الحق في المستقبل ولا ولا يبين له أو يبين له ولكنهم يصرخون على خلافه. ولهذا يجب على الثاني ذا علم الحق أن يبادر به أي كان سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه ينصح أن نقسم الدين إلى أصول وفروع لأن بعض العلماء في شيخ الإسلام المهين يقولن قديمًا مقسم إلى أصول وفروع وعن التقسيم إلى أصول وفروع غير منظور. سلكوا فيه ما هي الاصول وما هي الفروض هنا صحيح حسب ما قسموه وليس صحيح حسب الواقع لان هناك, هناك أكان الاسلام لا سكنها اصول بني الإسلام على خمس شهاده لا اله الا الله وكما قال تعالى بكلمه الاخلاص أصلها ثابت وفراها السماء هنا إيه صحيح إن صحيح على حسب تقسيمهم هم يقولون الأصول هي الأمور العملية والفروع العلمية والفروع هي الأصول العملية هي, هي الأمور العملية بعض الأصول ما لا أدف فيه بالجهل والفروع ما في أدف فيه ولكن صحيح أن يقال إن الدين له أركان وره يعني شراء غير أركان هذا لا لا غلط هذا غلط ما يمكن أن بالدين قشور لأن القشور يرمى, يرمى ولا يقبح ولا شيء بالدين اسمه قشور أبدا لا لا غلط صحيح. هذا غلط هذا أنت إذا فهم عك قصور، مش السوق لب شور، ها؟ هم، في الدين شيء يور بال... يعني... ما؟ البصوب قصور لماذا أفضل نقول ابدأ بالأهم في الأهم، لكن ما نقول إن في الدين شيء إن في الدين إن في الدين الشيخ. القصور. القصور كل الدين لكن بعضه من كان الإسلام او كان الإيمان فأول دون ذلك. على ها؟ نعم. كله ها؟ الدين. لا على كل لا ما أدري على. أدنى. نعم وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا. ثم غلبت عليهم الاغراض الضارة فتركوا الإيمان والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات والمثال الثاني وهو قوله او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرك يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصوائق حيرا الموت والله محيط بالكافرين ينطبق على المنافقين الضالين المتحد المتحيرين، المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا ولم يعرف المراد منه وعرضوا عن ركريه اتباعا اتباع لرؤاهم وسادتهم ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاقترار بها بحالة بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقائها ولا ولا يؤمنون ولا يؤمنون زوالها. فلاهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة و وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد بخضرار هشيما وبعد الحياة يبثا نعم يبثا رميما وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف, واعترف به البر والفاجر ولكن, ولكن سفر الشهوات وضع فواعل الإيمان اقتضى اقتضى اثار العاجل على الآجل. القاعدة الثالثة والعشرون إرشادات القرآن على نوعين. نعم، هذه المحطيف القاعدة او القاعدة تدل على أن بيان القرآن مقسم إلى بيان مستقل. وبيان بضرب الأمثال ضرب الأمثال وهو تشفير المعقول المحسور يتضح ويتبين فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني إلى الأذهان فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبرون من دون الله قوثانا <تصفيق> تذل والضعف وعند الوصول المقصود لو ذهبت تتكلم بصفحة كاملة ما كانك قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دونه هؤلاء كمثل عنكبوت اتخذت بينه عروض جدا مع أنه كلمات يسيرة لأن لأن مشبه الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة البيئة وكذلك قوله في علاه اخرى والذين يعدون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاح وما هو ببالغه فالذي يمد يديه يدعو هذه الأصنام كالذي يبسط يديه الى الماء لو بسطت يديه الى الماء هكذا هل يصل الى فمك ابدا ما بل ولا على يدك <تصفيق> ذاك ايضا ان يجد من المجلس ما من هذه القاعده فيها ان من طرق تعليم القران وبيانه ضرب الامثال وهو تشبيه الاشياء المعقوله بالاشياء المحسوسة لتتبين في الذهن صورتها وتتضح باقرب وسيله ممكنه نعم الطاعدة الثالثة والعشرون ارشادات القرآن على نوعين أحدهما أن يرشد أن يرشد أمرا أن يرشد أمرا أو نهيا وخبر وخبر إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل, ويعمل ويعمل الفكرة في استفادة المنافع منها وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر أما النوع الأول فأكثر برشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التذكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم, من العوالم وإلى النظر فيها وأخبر أنه سخرها لمصالفنا ومنافعنا وأنه أنزل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فنبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وعصافها وانتظامها ولي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من وما احتوت عليه من المنافع أفادنا هذا الفكر أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين أحدهما أننا نستدل بها على على الله على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسع والأياد المتكاثرة وعلى صدق ما اخبر به من المعاد والجنة والنار وعلى صدق رسله وحقيقة, وحقيقة ما جاء به وهذا النوع قد أكثر منه أهل الأهل العلم وكل, وكل ذكر ما وصل إليه علمه فإن الله أخبر, أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أول الألباط وهذا أجل العلمين وعلها وأجملها ولاهما ولاهما وأجملهما والعلم الثاني. أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع, المنافع المتنوعة فإن الله سخرها لنا وسلطنا وصلط على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية فتخر لنا أرضها لنحرفها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها وجعلها طوع علومنا ومالنا لنستخرج منها اختناعات نافعة فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه في هذه الاوقات كل ذلك داخل في تفكيرها لنا وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقيه الصناعي إلى ما لا إلى ما لا الى ما لا حد له وقد ظهر في هذه لقاءات من مواد من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة عظيمة للخلق وقد تقدم لنا في قاعدة في قاعدة في قاعدة في قاعدة في قاعد اللازم, في قاعد اللازم في قاعدة اللازمة أن ما لا يتم ما لا ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب وهذا يدل على أن ما لا تتم أن ما لا تتم به الأمور الأمور المطلوبة فهو مطلوب وهذا يدل لا. على أن نتعلّ مطلوبة أن ما لا تتم به أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا بها أن ما لا. لا. لا تتم, <تصفيق> تتم به يسندك <تصفيق> من الطبعة و... أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به. لقد تقدم لنا في قاعدة اللازمة أنما لا تتم تتم الأمور المطلوبة تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة اللازمة أقلا وأنها من الجهال سبيل الله ومن علوم القرآن فإن القرآن نبذ العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا أن يسعوا ان يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة معروفة بالتجارب، وهذا بالتجارب, بالتجارب، وهذا يقال تجارب وتجربة، ولا يقال تجارب وتجربة، بل هذا لحم، والصواب كسراء في المفرد وفي الجمع. قال أوه. الشاعر قد جربوهم فما, فما زادت تجاربهم أباق داعمة إلا المجد والفنع وهي معروفة بالتجارب وهذا من آيات القرآن وهو أكثر دليل على على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده بأن أباح لهم جميع النعم وسيروا لهم, وس... وسير لهم وصول إليها بطرق ويسر ويصرى ويصرى لهم و ويصرى لهم وصول إليها بطرق لا لا أثر لا, لا لهم... تزال لا تزال تحدث تحدث لا تزال تحدث وقتا بعد وقت مستحيل أم مسؤوليتي في ختام م? وقد اخبر وقد أخبر في عدة ايات انه تذكر وايضا وايضا قد اخبر وايضا قد اخبر في عدة ايات انه تذكرة يتذكر به العباد كلما كلما ينفعهم فيسلكون ما فيسلكونه وما يضرهم, وما يضرهم فيتركونه وما هدايته لجميع المصالح وأنه وإنها هداية لجميع المصالح. قال في ها؟ في القرآن زي كانه عندي نبه العباده على انه جعل حديد يعني على أن الله اللي عندكم احسن وفي اسس قاعده كل حد تسطر عندكم ولا عندكم عندكم سيده يعني إلا المجد وفنع. طيب هذه القاعده إن الله سبحانه على اساس الناس في هذا القران العظيم وان ارشاده ينقسم الى قسمين اوامر ونواهي واخطار فيها اضر وعبرة وهذا واضح والثاني ارشاد إلى أمور وراء ذلك لا تتعلق بالأمر والنهي يستدلون بها على كمال قدس الله عز وجل وكمال رحمته وينتفعون بها ايضا في أمور الدنيا مثل قل انظروا ماذا السماوات والأرض وما تغني عياته النذر عن قوم لا يؤمنون ومنذ قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلق تأهدى باطلا ومنذ قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأسنا شديد ومنافع الناس فإنه إذا علم الأسانة أن تحديد بأسنا شديدا يعتمد عليه في الأمور التي تهجل قوة وإلى متانة وكذلك إذا علم أن فيه منافع لهذا يطلب هذه المنافع ويكيف هذا الحديد فيصهره ويصنعه على حسب المنافع التي آدعة. لو أن الله عزوجل شرح هذه المنافع وكيف الوصول إليها لكان نحتاج إلى مجلدات. كما هو أيضا كما هو موجود في كتب هذا العلم. ولكن الناس في ذلك الوقت لا يعرفون هذا شيئا. ولكنه قال الحديث فيه منافع فإذا قال ربنا عز وجل الحديث فيه منافع فمعنى ذلك أننا نسخر علومنا وافهامنا للوصول ليش؟ إلى تلك المنافع التي عبر الله عنها في هذا الجمع الذي هو صيغة صيغة منتال جموع مجد وصنع ما وصنع ايش؟ بالماي؟ هو الخنا هو الفاء هل هناع؟ هل صنع؟ انا مش هناع نعم السلام يمكن بعض الناس ما يصل إلى الإيمان الحقيقي إلا بمعرفة ما في هذا الصور من الآيات الدالة على الله عز وجل لا لا أبدا من فضل العلم لا لم يكن فيه فائدة إذا كان فيه فائدة فوه أن القاعدة الرابعة والعشرون القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويضم التقطير, التقطير والغلوة ومجاوزة الحد قال تعالى إن الله يأمر بالعدل قل أمر ربي بالقصد والآيات الآمرة بالعدل والناهية, والناهية عن ضده كثيرة والعدل في كل الأمور جزوم الحد, الحد فيها وأن لا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقفر ويدع بعض حقوق ويدع بعض حق ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة ونهى عن مجاوزته ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة فالعبادة التي, أمر فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فقد فيه, فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم امر بالاعتدال وهو الإيمان الايمان بهم ومحبتهم المقدمه, المقدمة على محبة الخلق وتوقير وتوقير وتوقير وتوقيرهم واتباعهم ومعرفه اقدارهم ومراتبهم التي اكرمهم الله بها ونهى عن الغلو فيهم في ايات كثيره وهو أن يرفعوا وهو أن يرفعوا فوق منزلته وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي انزلهم الله ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم تركه وترك, وترك توقيرهم وعدم اتباعهم ودم, ودم, ودم, ودم الغ ودم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة كما دم كما دم الح الحي شايفين كما ذم الجافين لهم حين كالوا حين كالوا في حين حين قالوا في عيسى في حين قالوا في عيسى ما قالوا وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض واخبر أن هذا كفر بجميعهم وكذلك يتعلق هذا الامر في حق العلماء والاولياء يجب محبتهم ومعرفه اقدارهم ولا, ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات ونهى عن الإمساك والبخل والتقصير كما نهى عن الاسراف والتبذير وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال ونهى عن الجبن وذم الجبان و... وأه... واهل الخور و... وضعف النفوس ونهى عن الجبن وضم ال... وذم الجبناء واهل الخوري, وضع... وأهل... وأهل الخوري و... وضع في النفوس كما ضم المتحورين الذين يلقون بانفسهم وايديهم الى التهلكه وامر وحس على الصبر في ايات كثيره ونهى عن الجزع والهلع والسخط كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوه في آيات كثيرة وأمر بأداء حق وأمر بأداء حقوق حقوق ما له حق من؟, من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم والإحسان اليهم قولا وفعلا وذم من قصر في حقهم او اساء اليهم قولا وفعلا كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس ونهى, عن, السر ونهى عن, عن السرف والترف كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن وبالجمله فما امر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين تفريط وافراط القاعده الخامسة والعشرون حدود الله التوسط معناها لا تحرم التوسط أن مش يكون موافق للشيء بكميه وكيفيه